أعيدوا لنا من مجد أمتنا مجدا وأحيوا لنا من عهد أيامها عهدا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 ورد به فوزكم إنت بذل الوقت والجهد, والجهد وسنة خير الأنبياء ما نرى بها يستضيئ الناس إياطلب رشدة ايات مضر الرشده دهاء امه من دامس الذل غيهب فتاهت مراميها وجنابه السعده وجنابه السعده وباتت الادي العقيده مطمعا كان لم تكن حازت لاحفادها مجدا فادها مجداً على ساحة الأقصات هانو مشاعر لمن سولف الأوطان وافتا قد الرفدة وافتا قد الرفدة وفي البصنة تقام تقاموا مجازر ضروب الأسى هدت معالما هدى معاريمها هدى وقد آلمت نفسي وزادت جراحها مصائب في كسوف أو قادها الاعداء يعز على الإلحاد ان ينصر الفداوة با نفوس الشر أن تدع الحقدة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 أكسى الحمد بعزم وإقدام وتوحيد راية وإعلان دين الله أكسى بها الحمد أكسى بها الحمد الحمد